ماذا في حديث صفوان بن عبدال قوله خفافنا يشمل الخف ويشمل ماذا ما فوقه نعم أثر عقبة بن عامر أن عقبة كان يلبس خفا مجرمقا والخف المجرمق هو الخف يكون فوقه ماذا فوقه خف لأن الجرموق في تعريف اللوويين هو الخف يكون فوق ماذا فوق الخف نعم ثالثة عدم تقييد الرخصة ألا تقيد الرخصة لأن لو قلنا بعدم مشروعية لبس الخف على الخف هذا تقييد الرخصة والأصل في الرخص ماذا التوسط إيش فيه خذ يا احمد فين احمد تعالى خذ يا تعالى ودد عند النساء قل له عمر شوف كتاب تعمل تبتسمح انت عماله هو ابو مالك ابو مالك كيف يبقى يبايضا هذا الدليل الثالث الا تقيد الرخصه رابعا ماذا في فعله مسح على ماذا لا ما في روايه ان النبي عليه الصلاه والسلام لبس خفين مسح على ماذا على ظاهر الخفين لا هذه في مساله الحكم الأعلى مسح على ماذا وماذا على النعلين والجوربين هات الدليل الخامس ايش في فعل الصحابه ها ماذا في فعل الصحابة يا رجل ماذا في فعل الصحابة مسح الصحابة على ماذا على اللفائف على التساخين طيب لا باس عليه خذ افشل ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا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 وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعده نعود الى كتاب الإسلام واصول الحكم لمؤلفه علي بن عبد الرازق عفى الله عنه فيقول في معرض الحديث عن يقول ثم وجدنا ثم وجدنا إجماع الرواة على اختلاف الصحابة في بيعة أبي بكر ثم وجدنا إجماع الرواة على اختلاف الصحابة في بيعة أبي بكر وامتناع أجلة منهم عنها وامتناع أجلة منهم عنها هذه شبهه عرضها المصنف هذه شبه عرضها المصنف عفى الله عنه من أن بيعة أبي بكر أو أن استخلاف أبي بكر أمر لم يكن عليه إجماع واختلف الصحابة رضي الله عنهم على بيعة ابي بكر رضي الله عنه بل يقول امتناع جلة منهم عنها فنقول جوابا الأول بل انعقد الاجماع بل انعقد الاجماع على خلافه أبي بكر كما نقل الإمام الخطيب كما نقل الإمام الخطيب رحمه الله أجمع المهاجرون والأنصار أجمع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكر وقالوا له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسم أحدا ولم يسم أحد بعده خليفة وقد قبض عن ثلاثين ألفا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم قال لأبي بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نقل الإجماع كذلك أبو الحسن الأشعري وعبد الملك وعبد الملك الجويني والبقلاني والبقلان إبا أول جواب عليه هو ان الإجماع عقد أو انعقد على خلافة من أبي بكر من المهاجرين وماذا والأنصار قلت بل قام الدليل والمستند على هذا الإجماع كما صح عن أبي سعيد الخدري في الحديث الشهير الذي قال فيه مسلم هذا الحديث يساوي بدنه فقال له ماذا شيخه وهو من ها راوي هذا الحديث ابن خزيم قال بل هذا الحديث يساوي بدره مال بل هذا الحديث يساوي بدره مال ان ابا سعيد الخدري سئل هل خالف احد أبا بكر هل خالف أحد ابا بكر؟ فقال أبو سعيد الخدري لم يخالفه إلا مرتد، لم يخالفه إلا من إلا مرتد أو كاد ان يرتد أو كاد أن يرتد، وقد أنقذ الله الأنصار، وقد أنقذ الله الأنصار. فجمعهم عليه وبايعوه إذا بعد نقل الإجماع على إمتنا إمت العلم الذين نصوا على الإجماع فهذا مستند فهذا ماذا مستند واضح يبقى قولوا بان الصحابة اختلفوا قلت سالسا وأما الاختلاف الذي يذكره المصنف على بيعة أبي بكر فهو خلاف لم يستقر في السقيفة فهو خلاف لم يستقر في السقيفة وإن من قطع عند قول عند قول أبي بكر للأنصار بعد أن أثنى عليهم عند قول أبي بكر الصديق للأنصار بعد أن أثنى عليهم قال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولات هذا الأمر ولاة هذا الأمر من قريش ولات هذا الأمر من قريش برهم تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم فقال له سعد بن عبادة صدقتها. فقال له سعد بن عبادة صدقتها. يبقى إذن وسعد يومها كان ماذا؟ كان شيخ الأنصار. فإذا أقر سعد أقر من؟ أقر الأنصار بعد يبقى هذا الجواب رقم كم؟ جواب الثالث. أما الجواب الرابع. أما قوله امتناع أجلة الصحابة أو أجلة منهم عن بيعة أبي بكر فكذب صراح لم يثبت إلا في رواية أبي مخنف وهو كذاب وهو كذاب فضلا عن كونه اخباريا تالفا الإخبار ده اللي هو بيجمع الأخبار من دون ماذا من دون ما يغاربه زي الصحة في اليوم يجمع الأخبار وخلاص واضح فيقول عليه اخباري وفرق بين المحدث وماذا والإخباري ليه لان المحدث لا يعتمد إلا رواية من العدل الضابط الثقة الصدوق أما الإخباري فلا عبرة عنه بمن المحدد وإنما العبرة عنده بما حدد فهذه الرواية التي يستدلون بها على امتناع أجلة من الصحابة عن بيعة أبي بكر فهي من مخ أبي مخناف وهذا كذاب فضلا عن كونه اخباريا ثالثا خامسا بل صح أن بايعه بل صح أن بايعه أجلة الصحابة وما تخلف عن بيعته فأشهرهم علي والزبي كما أخرج غير إمام أن أبا بكر الرقي المنبر فخطبهم ان أبا بكر الرقي المنبر فخطبه فقال انا اين ابن الزبير اين ابن الزبير فجاءوا به فجاءوا به فقال له يا ابن عمه عمة رسول الله اين الزبير مش ابن الزبير تفضل أين الزبير عزرا؟ فقال يا ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوارية وحوارية أتشق عصا المؤمنين أو المسلمين فقال له لا تسريب عليك لا تسريب عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء علي فقال مثل ما قال سادسا وأما سعد بن عبادة فلم يثبت أنه تخلف عن البيعة وتاريخ سعد يأبى يأبى أن يشق عصا المسلمين والذي يروى في ذلك لا يثبت سابعا وأن هذا لا ينقض خلافة أبي بكر وهو امتناع نفر من الناس عنها طالما أن أهل الحل والعقد وجماهير الأمة قد بايعت ثامنا والاصل ان خلافه ابي بكر وقعت نصا كما سبق فلا يحتاج الى بيعه اصلا وإنما البيعة للطاعة وليست للاختيار تاسعا والذي سبت في سيرة أبي بكر ملازمت عليه له وجعله الزبير على قيادة ماذا أجيبه على قيادة جنده يدل على أنهم قد بايعاه والتزماه عاشرا وأما خلاف الصحابة أو خلاف علي والزبير ليس امتناعا عن البيعة وإنما وإنما لما لم يشهد بيعة أبي بكر فغضبهما ليس راجعا لما زعم الكاتب وإنما غضبوا لأنهم لم يشهدوا ماذا لم يشهدوا البيعة لم يشهدوا يوم السقيفه فهذه كانت غضبه عليه قال لأن هذا أمر قد أخرنا عنه أو ما شهدناه فكان يرى أنه ينبغي أن يكون له رأي في في الخلافة والاستخلاف واضح إبه هذا جو رقم كم الجواب العاشر، الجواب الحادي عشر، أما دعمه ان عمر قد قال. ولكني كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيدبر أمرنا حتى يكون آخرنا وأن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسول الله فهذا لا يعني فهذا لا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على أبي بكر هو يستدل بهذه المقالة إن عمر قال ولقد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدبر أمرنا حتى يكون ماذا آخرنا فيظن أنه بهذا لم يستخلف واضح؟ وانما اعتذار عمر عن هذه المقالة يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وقد كان يظن أنه لا يموت ولذا قال إن رجالا من المنافقين يزعم يزعمون ولذا قال إن رجالا من المنافقين يزعم يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وان رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات والله ما مات ولكنه ذهب الى ربه ولذا جاء معتذرا يقول إني قد كنت قلت لكم بالأمس إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقاله ما كانت إلا عن راي ما كانت إلا عن راي ما وجدتها في كتاب الله ماذا يعني بالمقالة هنا ها؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات ليس كما ذهب الكاتب بأن, الرسول بأن عمر اعتذر وقال بأن رسول الله, صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا حتى يكون آخرنا معنى ما قالت عمر أن عمر ظن أن رسول الله يحيئه أبدا لا يموت وليس كما ذهب الكاتب أن رسول الله سيدبر أمرنا يعني أن رسول الله لم يستخلف هو فيما كذلك هو فيما كذلك قلت الجواب الثاني عشر هو يستدلب مقالة عمر على ماذا مقالة عمر ولكني كنت أرى أن رسول الله سيدبر أمرنا حتى يكون إيه؟ آخرنا هو فيما عليه على أن النبي لم يدبر أمره قال ان عمر قال كنت أرى أن رسول الله سيدبر يبأ إذن هو لم يدبر فرأى أن رسول الله لم يدبر يعني لم ينص على ماذا؟ على أبي بكره وإنما مقالة عمر في اتقاه آخر مقالة عمر كان يظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ سيحيا ولا يموت فيعتذر عن هذه المقالة وليس معنى كلام عمر أن رسول الله لم يدبر ماذا؟ لم يدبر أمرهم واضح؟ قلت الثاني عشر وفي الإجماع المنقول سلفا أن الصحابة رضي الله عنهم أطلقوا على أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع وهذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفه لان الخليفه مستخلف وانه عليه الصلاه والسلام قد انابه بعده بما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات ما مات حتى أرسلهم أمر الخلافة من بعده حتى أرسلهم أمر الخلافة من بعد بعد ما أجبنا عن شبهة المصنف قلت تعليق على هذه الشبهة الأول أن عمدة, أن عمده أهل أهل الشبه أهل الشبه والضلال هي الروايات ماذا؟ الروايات التالفة فإن كانت صحيحة فمنسوخة أو يتأولونها على غير ماذا على غير وجهها فعلا هذه أول شيء تجد في دائما في أهل في أهل الضلال والانحراف والشبهه عمدته رواية ماذا رواية ضعيفة فإن استدل بحديث صحيح فماذا فمن سوق. أو يتأوله على غير وجه هو لا يخرج عن هذه الثلاث أبن الذي ينكر السنة أحيانا ينكرها بماذا منهم من أنكرها برواية ضعيفة وهذا حصل من بعضهم ومن عجب نحن عندنا شيء ما تقول له روى البخاري يقول لك لا لا تلزمني بما روى البخاري لا تلزمني بما روى لي بما روى البخاري زي اللي بيروي في فضل في كلام عن معوي يقول لك فلا أشبع الله هذا النبي قال فلا أشبع الله له باظر هل هذا فقط كل الذي قاله في معاوية أم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعله جعله هاديا ايه مهدية. طب لما تتمسك بهذه ودعا له اللهم ما بعلمه الكتاب والحساب وقه العذاب ثم إذا تأول هذا الحديث فلا أشفع الله له بطنا تأوله على غير وجهه أيدعو الرسول على مؤمن مسلم وهو الذي دعا لكافر فقال اللهم عز الإسلام بحب العمرين إليك اللهم اهد دوسا وات بهم ها بل لما دعا على مشركين قال الله له ليس لك من الأمر شيء فكيف يدعو على مسلم إذن إما أن يتأولها على غير ماذا وجهها فإن كان صحيحا فهو منسوخ فهو ماذا هو منسوخ واضح يا طلبه العلم يبقى هذا اول تعليق اما روايه ضعيفه ثالثه ذلك استدل على انه الأحاديث الاحاديث لم تجمع لان النبي نهى عن كتابتها نها عن كتابته لك ليستغنى بالقران الكريم ثانيا التعليق الثاني انهم لا يقيمون أن اهل الشبه والضلال لا يقيمون وزنا لسلف الامه وائمتها وعلمائها وانظر كيف يهدرون أقوالهم هذا الإهدار العظيم حتى أن بعضهم فعلا يسخر من الإجماع سبحان الله يعني أنت تريدنا أن نحترم قولك أنت وأنت لم تحترم أقوال الأمة من قبل علماء الأمة من قبل يعني كيف هذه كيف هذه يعني أنت رجل اليوم يريد منا أن نسمع لقوله في نقد طعي البخاري يعني كأنك تطالبني أنا أضع البخاري على جنب وأسمع لك هذه عجيب طيب كيف أسمع لك أنت لم تقدر البخاري كيف تطلب مني أن أقدرك أنا ففعلا ما تجد رجلا من أهل الشبه والضلال إلا وهو ماذا يلغي الأمة ماذا قبله يلغيها كان هذه لم لا وجود لها وكأن هؤلاء عاشوا على ضلال والأمة عاشت على ضلال حتى القرن الخامس عشر الهجري حتى جاء ماذا سيادته ليصلح لها مسارها وهذا أولا حقنا مع أحد الشباب جاء نجلس معي ينكر السنة يقول أنت تخطي الأمة دي كلها على مدى خمسة عشر قرن وتاتي أنت من تصلح لها مسارها ها؟ يعني أمة عاشت خمسة عشر قرنا على في ضلال مبين حتى تأتي أم مين أنت المهدي ها؟ طلعوا وطلعوهم السرداب إمتى فطبعا شوف هذه وفعلا ما تجد رجلا كما هو الشعار إنما نحترمك ما احترمت من ما احترمت الأئمة وهذه قصة مشهورة إنما نحترمك ما احترمت ماذا ما احترمت الائمه فمن لا يقيم للائمه وزنا فانت ما ينبغي ان تقيم له عندك ايه عندك وزن وهذه الثانيه تعلم الثالثة هذيق الثالث أن كلام أهل الشبه والضلال والانحراف هو كلام مرسل ينعدم فيه الدليل مرسل ينعدم فيه الدليل وينقطع فيه السلف يعني انظر إلى كلامه يقول ثم وجدنا إجماع الرواة على اختلاف الصحابة طب لي لم ينقل لنا هذا الإجماع لو كان صادقا قل كما نص فلان وفلان واضح وبعدين خل بالك قبل كده يعمليه هو في الإجماع شن تعرف الاضطراب اللي الموجود الذي أشرت إليه من قبل من قبل اسمع ماذا يقول هو في الإجماع سأنقل لك كلامه بنص فهو كما ترى أن ذلك الإجماع لا يعرف له مستند وما كان صاحب المواقف ليلجأ إلى هذه القوله لو وجدنا في كتاب الله تعالى ما يصبح له مستندا طب هت لنا مستند اجماع يعني انت رفضت إجماع الأمة على وجوب الاستخلاف وقلت هذا الإجماع إجماع الأمة على وجوب الاستخلاف لا مستند له طيب أين مستند تجماعك الذي نقلت على وجود خلاف بين الصحابة في بيعته ببقر وامتناع أجلة طب لماذا لم يسمي الأجلة هؤلاء الذين امتنعوا لو كان صادقا فكلام مرسل ينعدم فيه ماذا الدليل الشرعي من الكتاب والسنة بهذا نقول قد انتهينا من الشبهة رقم كامل الآن الثالثة من شبه الكاتب وهذه التي كانت معنا اليوم ليست شبه جديدة إنما هي متعلقة بماذا بالشبهه التي قبلها من نقضه خلافة من أبي بكر وقوله بأنه لا مستنداء لا نص على خلافة أبي بكر بل وقع الخلاف بين الصحابة على بيعة أبي بكر نعم صحيح ابن خزيمة هذا حديث صحيح نعم الائمه من قريش نعم الأمة من قريش ما اقاموا فيكم هذا الدين طيب الى الباب الماتع الرائع الاخير من ابواب دراستنا لكتاب